بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمته وإننا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفها إلا قال مترفها وجدنا آباءنا على أمته وإننا على آثارهم مقتدون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 قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لما نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا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 قُل تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ على شُرَكَائِهِ فَتَمَسَّكُوا بِمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَأَسْأَلْ مَنْ أُرْسِلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنَ رسلنا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ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 وإنه لعلم فَلَا فلا بِهَا بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصد أنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه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 الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين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 قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصبون فجرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلُوكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّائِحَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَهُمْ لَا يَقُولُنَ اللَّهُ فأن يأفكون، وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام، فسوف يعلمون.